بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد منها هنا من أرض فلسطين الأرض المباركة أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برنامجكم المعتاد فبهداه مقتده نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن منهجية قام بها الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله إنها منهجية فقه الجدال والمحاججة والمناظرة للخصوم الذين يخاصمون الدعوة الإسلامية إن هذا الفقه أيها الحبة الأكارم كان يقوم به الأنبياء والرسل عليهم الصروات والسلام فالدعوة في الأصل تكون كلمة عابرة يتحدث فيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى مع أولئك الخصوم أو مع أولئك الكفار الذين لا يؤمنون بدعوة الإسلام ثم بعد ذلك قد ينتقل الأمر إلى نوع من المخاصمة والمجادلة والملاججة والمحاججة وهذا أيها الأحبة الأكاريم يستدعي أن يكون الداعية كما أنه متمكن بالعلم ومتمكن بالبصيرة فإنه متمكن كذلك بقدرة الحجة والمخاصمة لأولئك القوم الذين يريدون مغالبة الحجة ومقارعة الحجة بالحجه حينما ننظر في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام نجد ذلك واضحا ماثلا بينا هذا نوح عليه الصلاة والسلام قال له قومه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتينا بما تعدنا. فكان نوح عليه الصلاة والسلام يحسن جدال أولئك القوم الذين لا يؤمنون برسالة الإسلام وحينما كان يجادلهم وربما كما يقال يحجر لهم وربما يغلبهم وربما لا يستطيعون أن يقارعوه الحجة بالحجة ويصارعوه باللسان وبالغلبة البيانية ما كانوا يستطيعون أن يقولوا إلا قد جادلتنا فأكثر جدالنا وهذا يدل أيها الأحبة الأكارم على أنه عليه الصلاة والسلام يجادل مرة ومرتين بل كرات ومرات وهذا يدل كذلك على أن أولئك القوم قد يأسوا وما استطاعوا لنوح عليه الصلاة والسلام وفي آية قرآنية أخرى قال نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون هذا يدل دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام كانت لديه تلك القدرة على المخاطبة والمحاججة وانتقالا كذلك الى قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابراهيم آتاه الله عز وجل الحج بل ان الله عز وجل قال وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان من اكثر الانبياء والرسل قدرة على المغالبة ولذلك قال العلماء لم يعلم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام قد غلب مطلقا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر إن هذه الحج أيها الأحبة الأكارم تستدعي من الداعية إلى الله عز وجل كذلك سرعة البديهة لأنه ربما يحتاج ذلك المجادل إلى أن يقمع الحجة بالحجة فتكون كلمة واحدة لا تجعله يتحدث بعدها مطلقا أما إذا كان ذلك الرجل لا يجيد فن الجدل ولا فن المناظرة ولا فن الحوار فإنه ربما قد يتعب مع ذلك الذي يريد أن يناظره ويحاججه ولذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل من الحج ما جعل أولئك القوم لا يستطيعون أن يتحدثوا معه بشيء ولذلك حتى أن إبراهيم حينما كان فتى صغيرا قالوا من فعل هذا بآلهتنا فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هنا نجد أيها الأحبة الأكارم أن إبراهيم كان عنده من القدرة على أن يبقي ذلك الصنم الكبير لكي يتحدث أولئك الكفار معه ولذلك لم يستطيعوا فعلا أن يخاصموا أو أن يغالبوا أفتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً كيف يمكن أن تعبد ذلك الذي لا يسمع والذي لا يبصر والذي لا يتكلم فكيف تعبد ذلك كيف تعبد هذا كيف يمكن أن تكون ممن يجعل ذلك الصنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى كذلك أيها الأحبة الأكارم ننتقل إلى قصة هود عليه الصلاة والسلام حينما خاصم قوم هود هودا عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ماذا قال هود حينما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن قال إني أشهد الله واشهدوا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 هذا أيها الأحبة يدل على قوة حجة هود عليه الصلاة والسلام وعلى قوة مخاطبته لخصومه الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وكذلك نجد الحال أيها الأحبة الأكارم مع صالح عليه الصلاة والسلام حينما أرسل الله عز وجل صالحا إلى قومه أن اعبدوا الله قال الله عز وجل فإذا هم فريقان يختصمون هنا فريق وهنا فريق وكل فريق يلقي بالحجة على الآخر ونصر الله عز وجل صالحا عليه الصلاة والسلام على قوم ثمود فأخذتهم الصيحة أو أخذتهم الرجفة المقصود أيها الأحبة الأكارم أن دندنة الأنبياء والمرسلين على القدرة على المحاججة والمخاطبة للخصوم كانت واضحة للغاية حتى أننا نجد ذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أراد فرعون أن يجمع كيده وأن يجمع حشوده وأن يجمع جنوده وأن يخاطب موسى عليه الصلاة والسلام وأن يلتقي بأولئك الجماهير حتى يصارع الحج بالحجة لكن موسى عليه الصلاة والسلام قرعه الحجة بالحجة قرعه من ناحية بيانية ومن ناحية إعجازية وفقه الله سبحانه وتعالى بها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 فنجعل لعنة الله على الكاذبين وكذلك قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب خصومه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وكذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئص المصير وكذلك قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليجاهد الكفار والمنافقين بكتاب الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا وهذا أيها الأحبة الأكارم يحصل بعد أن يكون هنالك أناس من القوم ينتذبون أنفسهم لمجادلة أولئك الدعاة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصروات والسلام وإلا فإن الأصل أيها الأحبة الأكارم أن الجدل في دين الإسلام مذموم ولذلك الله عز وجل قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فالجدل أيها الأحبة والخصومة وكثرة الكلام واللث والعجن الذي ربما ليس من ورائه نفع ولا فائدة هذا أيها الأحبة الأكارم مذموم ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما ضل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل قال الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إن الجدالة والمناظرة والمحاجزة كذلك أيها الأحبة الأكارم تستدعي من أن يكون ذلك الشخص عنده فنون المناظرة وعنده القدر على المجادلة وعنده القدر على مخاطبة الخصم الذي ربما يلتف عليه بأسئلة ويلتف عليه بإجابات وربما يورد عليه شيئا قد قاله سابقا وربما يتحدث معه بأمر لم يحضر له جوابا ولم يلقي له بالا هذا كله أيها الأحبة الأكارم ينبغي أن يكون في ذهن المجادل كيف يمكن أن يتحل المجادل بذلك نتحدث عن ذلك بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى ففي فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده وسمع الله لمن حمده عدنا إليكم من جديد حينما يريد الداعي إلى الله عز وجل أن يقتفي منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام فعليه أن يكون متدرجا في محاججته لقومه يبدأ معهم بالشيء الأصغني ثم الأكبر وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما نقرأ في الآيات القرآنية الكريمة نجد تلك الحجج واقعة واضحة مرة بعد أخرى تأمل في هذه الآيات التي سأسردها عليكم مع شيء يسير مقتضم من التعليق يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله عز وجل أرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض هذه السماء العانية الفسيحة والأرض التي بسطها الله عز وجل ومهدها وليكون من الموقنين حتى يزداد يقينا وهذا أيها الأحبة الأكارم كما يقول العلماء هو العلم باليقين علم اليقين لأن اليقين ظن يقين وعلم يقين وعين يقين وحق يقين هنا العلم باليقين قال الله عز وجل بعد ذلك فلما جن عليه الليل رأى كوكبا لما أتى الليل رأى الكوكب قال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلى قال لا أحب الآفنين حينما أت هذا الليل وأطبق وأظلم بسودائه رأى ذلك الكوكب النجم الخفي فقال هذا ربي لكنه كان صغير فلما ذهب قال لا أحب الآفنين لا يمكن أن يكون ذلك هو الإله فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلى قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يعني كأنه جعل أن الحجة الثالثة هي التي ستكون فيها البيان والإيضاح فإن حصلت فهناك حجة إن لم تحصل فستكون هذه الحجة مقموعة فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر كأنه ابتهج وكأنه أرى أولئك القوم أن هذه الشمس فعلا يمكن أن تكون الله لأن أولئك القوم كانوا يعبدون الكواكب من الصابئة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون هنا صدح بالحق وصدع بالحق وبيّن تلك الحجة الكاملة ما هذه الكواكب التي تعبدونها ثم تذهب وتفنى وتزول هذه لا تستحق العبادة قال إني بريء مما تشركون ثم بين لهم القول الحق إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أتى قومه يحاجونه يخاصمونه قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان أتريدون أن تحاجوني في الله وتغلبوني في علمي بالله وأيماني بالله وهو الذي هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ثم قال لهم أفلا تتذكرون هنا أيها الأحبة الأكارم يدلوا هذا دلالة واضحة على أن المناظرة والمجادلة يتدرج مع ذلك الشخص بالشيء الأصغر ثم الأكبر أو يتدرج معه أيها الأحبة بالحجة التي تقمعه مباشرة حينما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خاطب النمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر إذا يمكن أن يبدأ المر من الحجة الصغيرة يتدرج مع أولئك القوم حتى يفني الحجة الصغيرة ثم التي فوقها ثم التي فوقها أو أنه يبدأ بسؤال جوهري يقسم ظهور أولئك القوم الذين يقفون ويجادلون الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كذلك أحبتي في الله من أهم القضايا التي يمكن أن نفقها في قضية الجدال أن الجدال ينبغي أن يكون بالحجة وبالبيان وبالسلطان وبالبرهان قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وقال الله سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة وقال الله سبحانه وتعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وقال الله سبحانه وتعالى أو أثارة من علم يعني شيئا من علم بقية من علم الحجة ينبغي أن تكون بعلم إذا الإنسان أراد أن يحاجج الآخر من دون علم فإنه لن يستطيع أن يقوى على ذلك الرجل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كم يكون ذلك الحق أهلاً للمناصرة وللغلبة لكن الذي يريد أن ينصره ليس هو أهل لأن يكون فعلاً قادراً على مناصرة ذلك الحق وعلى المحاجزة به فينبغي على ذلك الرجل الذي يريد أن يحاجج الآخرين أن يتسلح بسلاح العلم وسلاح القوة البيانية كذلك أيها الحبة الأكارم من القضايا المهمة جداً في فقه الجدال والمناظرة مع الخصوم التي يمكن أن نستفيدها من منهج الأنبياء والمرسلين قضية صلاقة اللسان وحسن البيان لذلك نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يشرك معه أخاه هارون حتى يكون أحسن بياناً وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فكلما كان ذلك المناظر مقتدراً على البيان وعلى الحجة الخطابية كان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى قادراً على الإقناع والتأثير نحن الآن نجد في وقتنا المعاصر ما يسمى بعلوم التنمية البشرية أو NLB أو فنون الإقناع أو التأثير أو المحادثة مع الآخرين يتحدثون فيها من خلال دورات. تأثيرية إقناعية حتى يستطيع المرء على المجادر والمحاورة ولذلك أيها الحبة الأكارم هذا في الحقيقة يمكن أن نستقيه من منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام من مناهج الجدار والمحاورة أن تجعل ذلك الخصم يتحدث بكل شيء عنده ثم بعد ذلك تلقي ما لديك من علم ويفضل أن يبدأ هو بذلك الشيء ثم أنت تلقي ما عندك من حجة لذلك لاحظوا أن أبل الوليد حينما أتا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم استمع منه عليه الصلاة والسلام ك من الكلام ثم قال له أفرغت يا أبا الوليد لم يقاطعه ثم بعد ذلك بدأ يطلو عليه شيئا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الله سبحانه وتعالى من أهم القضايا كذلك أيها الأحبة الأكارم أن المناظرة إذا كانت تحتاج إلى نوع من صرع الحجة بالحجة وقرع الحجة بالحجة أنه لا حرج أن يجتمع الناس والجماهير حتى يروا ذلك الحق البين ويمكن أن نستفيد ذلك أيها الحب من قصة الغلام المؤمن حينما طلب من ذلك الملك أن يجمع كل الناس حتى يقول بسم الله رب الغلام أيها الأحبة الأكارم كذلك فإن من أهم القضايا في موضوع الجدال والمناظرة أن ذلك الشخص حينما يريد أن يلقي حجة ينبغي على المرء أن يتجهز بالحجة التي تقمع تلك الحجة بالكامل. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. لاحظ كلمة بالحق. وأحسن تفسيرا بالحق والتفسير الأحسن والأفضل والجدال الأحسن والأفضل لذلك الله عز وجل قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حاول قدر الإمكان أن تجادل الآخرين بالكلام الحسن وبالحجة الحسنة وبالأسلوب الحسن حتى بإذن الله عز وجل تسيطر على مكام عقليته فلا يستطيع أن يجادل إن إذا كان ذلك الرجل يريد أن يجادل جدالا يضحض به الحق كما قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق أو أن يكون من أهل الجدار الذي قد ينقلب إلى غي وخصومة وظلم فهذا ربما ينتقل الأمر معه من أن يكون خطابا بالتي احسن أحسن إلى أن يسكت عنه مطلقا أو أن يقمع حجة تدمغه مباشرة ثم يخرج ذلك الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أيها الأحبة الأكارم النفس الكثير والموضوع بالفعل يحتاج إلى الحديث أكثر عن هذا الموضوع لكن حسب أنني قلت شيئا فيه نوع من الفائدة فحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما فيه قولنا فيه خير لنا ولديننا ولأمتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا